صايا ح جبريل الامين صايا جبريل الامين هل En els llàp d'aigua. A la llàp d'aigua. A la llàp d'aigua. A la llàp d'aigua. A la llàp d'aigua. Nafixat el nure, ja, riha't'ha ماكو في هاد دهر كل عديلات والكرم فارو جراه وبشرايينك جراه والكرم فارو جراه وبشرايينك جراه مو عجب ابن الحسين مو عجب ابن الحسين لنبزيني العابقين خلني أحكي العشق يا خلي مرة أذكر الحلوة فيها أذكر المرة عشقي للعفرة من خالقي أمرا هالعشق قهوة تلظنها مرة هاد حب ولا فلا بغيرهم يصبح فلا هذا حب والفلا بغيرهم يصبح فلا, بغير فلا واصبح من النادمين واصبح من النادمين صاح جبريل الأمير هلا بزيني العابدين صاح جبريل الأمير هلا بزيني العابدين هلا هل بتاج الحضره اجتوله مدها واللي جر سيفه لا بد لي غمده والبحر خاره للشاطي مدها هذا بحر النبي ما وقفنا قدام خلوا امواجات تجي كلنا لها نرتجي خلوا امواجات تجي en nel tegir Peè droc vela aleament Pe se للعابذ ملمزيني العابذ في طوله وعرضه والفرح طار في لبا يفرنا حبي لسعد سلقت رقع عرضا ما ابي ولا بكنوزه عرضا اكتشف بحر الهوى المحب ما ياها اكتشف محر الهوى المحب ما يا هوا هذا نهج الصالحين هذا نهج الصالحين <تصفيق>